أو يلقى إليه كنوز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أن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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْ لَذَبَاءٍ إلَى الْقَمِلَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ آيَةً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 قريتنا قرة عيون وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا